ولا حياته ولا نشورا، وقال الذين كفروا إن هذا لا يفقن افتراه وأعنه، وأعنه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ضلما وزورا، وقالوا. الساطير من أولين اكتتبها فهيتم لا عليه بقرته وأصيلا قل أزله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول ليأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا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 129. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا 120. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا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 لهم فيها ما يشاءون خالدين كان كما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما دعتهم ولكن ما دعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لقد كذبوكم فيما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يضللكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم الا انهم لا ياكلون شون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربكم بصيراً وقال الذين لا يرجون لقاء وقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لي مجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما ايرًا مستقرًا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ادل غمام ونزل الملائكه ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافر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 ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا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 سبت وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ما طهرا، لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا. ونسقه منا خلقنا أنعم وأناسية كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس فأبا إلا كفراء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 126. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 127. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 128. وكان ربك قديرا 129. ويعبدون من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 ربنا نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما